قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وَأَنَّ فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ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 إنه اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون.